「あしたよりも」 何故かの問題を解決することはできません。 「今日も明日を迎えた」<音楽> ا, ك يد ك يد ا ل ح 分か ل ない人は何故か分からな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 موسوعه ل ي م و ل ا ا ل ض ا ل ي ن سبح ا س م ر ب ك ا ل أ ع ل ى ا ل ذ ي خ ل ق ف و م ا ل ا س ل ا ر ف ه د فجعله غثاء أ ح و س ن و ع ه ا ل ن ا شاء ا ل ل ه إنه ي ع ل م ا ل ج ا س ى و م ي ه اسماء الله الحسنى ت ذ ك ر من يخشى وتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا ي ح ي ا قد افلح من وتزكى وذكر اسم ربه فصلى بل ت ؤ ث ر و ن ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة خ ي ر وأبقى للعلوم الاسلاميه